فما بال قلوبنا يا عباد الله ف ما بال قلوبنا يا عباد يا ا ل ل هذه ما ه ا ل ق س و ة ع ن د ت ل ا و ة كلام الله ما هذه ا ل أ ق ف ا ل التي على القلوب مواعظ تتلى وعبر تسمع وصور ت ق ر أ ولكنها تدخل من اليمنى وتخرج مع اليسرى من منا ف ك ى عند ق ر ا ء ة ا ل ح ا ق ة ومن ارتجف حين سمع الزلزله ومن تاب يوم أ ن ق ر أ ا ل ق ي ا م ة ما هذا الران الذي على القلوب أ ف ق د ت قلوبنا من حجر أفقدت ق ل و ب ن اما ن حجر أ م إ ن ه لو أ ن ز ل هذا ا ل ق ر آ ن على جبل لخشع وتصدع من خ ش ي ة الله ولكن قست القلوب فهي ك ا ل ح ج ا ر ة أ و أ ش د ق س و ة و إ ن من ا ل ح ج ا ر ة لما يتفجر منه ا ل أ ن ه ا ر و إ ن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله وما الله بغافل عما تعملون اعذنا الله واياكم من القسوه والغفله